بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفة فالعاصفات عصفة والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذر نون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 يا طرقوا إلى ما كنتم به تكذبون يا إلى ظل ذي في ثراث شعب لا ظل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشررك القصر كأنه جمالات صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يوذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم ولولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين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 ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبيي حديث بعده يؤمنون